السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي لم يزل عليما الحكيمه وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي ارسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا <تصفيق> اما بعض فهذا مجلس جديد ايها الاخوه من مجالس في العروه في الوسخاء نسال الله عز وجل وهو ولي الاسلام واهله أن يمسكنا بالاسلام حتى نلخب لماذا المعين ذكرنا في اللقاء الفائت الادله على أنه لا يمكن أن يخص بالحكم إلا المعين فالكلام البعض أنه إذا وقع الإنسان في محظور لا تطلق عليه حكم حتى تسأل عن عوارض الأهلية اولا خطا وإنما لأنه مكلف معمور من قبل الله عز وجل وذكرنا كلام الشاطبي رحمه الله فإنه ليه قلنا المعين عشان أكثر من سبب السبب الأول أن الشريعة كلية وكلام الشاطبي رحمه الله في تعريف أن الشريعة كلية قال يعني إيه كلية قال لأنه كل إنسان مخاطب فيها بعيني كل مكلف مخاطب فيها بعيني طب مخاطب بإيه يا إخوة بقى وأنا عارف الموضوع دا ممكن يكون فيه شيء من الصوبة لكن أود أن الإخوة يدقيقوا فيه زيدا ليه لأن هذا عصر أحكام الله وجل الله عز وجل قال فنجعل المسلمين كالمجرمين بالطريقة دي حيبقى المسلم ياف على الشركي ويفعل الكفر واف على الانجذام وبعد ذلك يقول هو راجل لازال على الإسلام لازال على كذا يتب الله ورسوله ورثله لازال على الإسلام يحرف يحرف في, في يبدل إن الله عز وجل لازال على الإسلام يعبد غير الله عز وجل لازال على الإسلام وهكذا فده مما أضعف الأمر جدا لذلك أن هذا هو عند أهل العلم من البدع المنكرة كما سأذكر لك إن شاء الله عز وجل كلامه لنفسه يبقى لابد أن نعالج هذه المسألة والسلف لم يفعلوا هذا يبقى قلنا ان المعين هو المقصود هو المكلف بينه وكذا سينه وصاد وعينه ولام دول مكلفه هو المقصود مقصود به مقصود بالتكليف ما هو التكليف الطلب هو الطلب اما ان يكون امر وذكرنا كلام الشاطبي رحمه الله في الموفقات وكلامه في الاعتصام اني ذا طبعا ذا كلام مسلم يعني ان الطلب اما ان يكون طلب بفعل الشيء او طلب بترك الشيء فاذا كان الطلب بفعل الشيء قاطعا يعني كان ملزما يبدى واجب فمن تركه فقد عصى وقتم وسمي عاصيا وقاسما مش هستوعبها كده على تراجع الدرس اللي فات يبقى اذا فعل المعصيه والان انت عاصي طب كان عنده عذر يوم يقوله لي اقول له رفعت عنك هذا الاسم خلاص اسم المعصيه فهمت ازاي لما جاء الحادثة اللي وقعت لبعض الصحابة انهم رأوه على رأة وقالوا ان هو اتهموه بالزنا فلما اترل لسيدنا عمر رضي الله عنه قال انه لا اتهموك بهذه التهمه وقال انك اتنيشهدوا عليه بالذنب فلما قال ما حصلش وترك ده وكده جاب الشهود الاربعه واحد تخلف منهم فخلاص يبقى النصب ايه راح من ده يبقى الاصل ان هو بيعمل ايه متهم بعينه انت اللي فعلت يبقى اول شيء ان الشريعه كليه يعني كل مكلف مقصود بعينه بالامر والنهي والعقاب على ترك الامر والعقاب على فعل النهي ده كله خطاب الشرع اهو طيب الشيء الثاني الاجماع الاجماع يا اخوة مخصوص تخليش مساكمل الكلام ده الاجماع مخصوص يعني ايه يعني لا يمكن كل اجماع مفتق ما قولكش مسألة قول واجمع اهل العلم على ان من عبد غير الله فهو كافر مثلا يعني يقول مثلا ابن حزم رحمه الله يقول ومن حرم شيئا مما احله الله عز وجل مجمعا عليه فهو كافر بالاجماع يقول ابن تامية رحمه الله ومن حرم ما أحل الله عز وجل بالإجماع أو, أو أحل ما حرم الله عز وجل بالإجماع فقد كفر آآ آآ بذلك آآ الشاهد إيه هو بقى كلمة فقد كفر ديه بقول لي ده مطلق يعني إيه مطلق عند الأثوليين المطلق هو الذي لا يخص شيئا من أفراده البدى إلا بدين خارجي ما يقول بمش دعوه بحد من الكلام ده قد يقال بقى ايه؟ يقال في العزاز فيقال ان من عصى الله عزل ثم تقول لي يعني كل من عصى الله سيعزل بقولك لا لان الله عز وجل قد يمن عليه فيعفو عنه طالما انه لازال مسلما وقد يقول له عزل اذا كان من اهل الفترة او جازة مؤنف قاضية الفترة يعذره يوم الخيامة مع انه طبعا هيبقى اذا يعني ايه ان هو يحصل مقاصة بين ذنوبه حسناته وسيئاته فيطلع يقول ديمان ديوت ويزرع الحسنات الى غير ذلك لكن لا نعين احدا انه يدخل النار لكن نعين احدا انه يسمى يبقى عصيت الله فانت عاصم وقولك تستحق العقوبة شفت زي فكذلك كفر بالله نقول انت كافر وتستحق العقوبة ليه اصدقى ممكن يطلع بعارض يقول لي والله ما ما صوت ده يبقى خلاص انت ما عندوش عارض نخيم عليه الحجة إن أنا أبلغه بقى إحنا قلنا قصة الحجة البلاغ فاكرين إن أنا أبلغه الحجة لما بلغه قالوا أنت فعلت كفرة فعلت ترك فخلي بالك أن مش من المسلمين فتوب إلى الله دين يستتابع عند أهل العلم آه لما باز القاضي يستجيبه في المسائل الظاهرة كده قيل الإمام مالك كيف نستك... كيف يستتاب قال يستتاب القدرية كما يستتاب المرتد فقالوا وكيف يستتاب المرتد قال يقال له أسر فإلا مسلم وإلا قتل. فتا كلام ازاي فانا هقول لك إن انت مرتد. انت الان مرتد. فأسلم. ده في المسائل الظاهرة. انها المسائل الخفية اقوله تعال ما فاهمك. لكن انت لازلت مسلم زي ما انت زي ما قلنا الكلام ده قبل كده في التفريق بين المسائل الظاهرة الخفية في الاحكام اللي فاتت في الدروس اللي فاتت. خلي بالك من المسائل دي كويس جدا تخصيم العلم من فاصل العلم. وتفاريع هذه العلم وتخصيمه هي اللي العلم اللي بيقلط كله على بعضه خالف الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ خالف التفصيل. لو قلنا التفاصيل من صفات اهل السنه اللي بياخد واحد ده, ده واحد 32 بالجمله كده ده لازم يكون مخطئ وهذه سمته اهل البدع زي ما ذكرت لك من كلام ابن النسيميه رحمه الله وغيره فهمت ازاي يبقى اذا هو المطلق لا يمكن ان يتسنى مع الاجماع لا يمكن ابدا ليه لان المطلق لا يعنى به شيء من افراد الا بدليل خارجي انما الاجماع مخصوص فيقصد الباب عينه الاجماع فيه تعيين لا اما لهذا اما بطائفه معينه بعينها وعلى ذلك وطبعا راجع في ذلك شرح الإثنوي مثلا كان على الخبيضاء اللي هو نهاية الطول شرح فيه شرحا جيدا للغاية وفيه حاشية للشيخ محمد بخيك المطيعي اللي هو المفتد الشيخ محمد نجيب ليه حاشية عليه رائعة جداً راجع هذا الكلام وتشوف استفادة في هذا الحكم كان وضعي وغيره طبعا من أهل العلم دي مسألة لا يختاروا فيها العلماء قال للإجمع مخصوص حيث ان الاجماع مخصوص ما ينفعش تقول لي مطلق ما قلتش عايزين مسألة مجمع عليها زي ما حكيت كده من كلام اهل العلم في في المسائل التبديل اللي في القوس اللي فات ذكرت لك كلام اهل العلم كده ان مبدل الحكم ان احتمال ارتكاب الكفر وهذا اجماعا ما تقولش مطلق ما حددش حد اقول لا ده الاجماع مخصوص يبقى عندنا الدليل الثاني على ان الق... الاصل هو التعيين مش الاطلاق الاصل هو التعيين في... في الظاهر الطريح اللي هو الدليل الثاني الاجماعي يبقى الاولاني كان ايه كليه الشريعه خليك معايا بقى انا عارف ان قد يكون في شيء من الصعوب لكن لابد ان تدرك احنا يا جماعه في في منعطف خطير جدا جدا المنعطف ده مش بتاع النهارده انا عايزك تدرك المحنه احنا في منعطف خطير جدا من قديم ان اهل الله عز وجل باع الله ده بصريح العباره كده ان الذين كانوا ينادون ينادون بالامس قريب ان احنا رقابنا يونى تطليق شرع الله عز وجل بس هنعمل اي عاجزة فيش القلم مش في دينا لما خدوا القلم بقى في ديوم عصوا الله عز وجل معصية عظيمة وبدأوا يبدلون احكام الله ويزعمون ان هذا من نرضي الله وده من ابأس ما يكون ايضا خلي بالك من المسألة احنا في امر في منتهى القطورة فمعلش بقى افتح معاه الشيء ويذكر الكلام ده كويس فالليه ابن بدلته بقى وبقى النرضى وبقى ما يتفاوغ مكلش زمان كده ليه لان فضله يدق على قدس الاطلاق اطلاق الموجة الارضائيه العنيفة اللي سأبينها ان شاء الله عز اقول لك في حلقة في مسألة الايه الغزو الفكري انا مهم خلي بالك ليه الاصل التعيين الاصل ان الحكم خاص بالمعين والعقوبة نزل على المعين المكلف ده ليه لانه هو مكلف بعينه لما ربنا قالوا اقيموا الصلاة ما قالوش اقيموا الصلاه باطلاق يبقى اقول لك الراجل ده واطى يصلي يبقى عصى تقول لي لا ما الصرا امر مطلق بتقول لي لا بتقول لي اه صح ما ماش يبقى عصى خلاص عايز اقول لك ليه لانه مخاطب به بعينه المكلف مخاطب بعينه يبقى كليه الشريعه اولا نمره 2 الاجماع ان الاجماع مخصوص فلا يمكن الا ان يكون معينا ما ينفعش الاجماع يكون ما تسع على الاجماع انه انه مطلق طيب نمره 3 بقى قلنا قضيه الارجاء ان تاخير العمل واحد عمل قدامي عمل صريح صريح بيقول عليه النووي في قول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان ترى كفرا بواحا في يد الصريح الناوي قال ايه قال والكفر البواح هو الصريح الذي لا يقبل التأويل خلي بالك عمل قدامي شيء صريح مخالفه صريحه آآ ليس لا لا تقبل ان تكون لها معنى ثاني زي ما قلنا قبل كده المثال ان واحد قبل واحد قال له تصدق إن راجل حمار فالي يا راجل انت بتقول لي تقول راجل حمار ويذا يقول والله ما صدقتش انا اقصد اقولك ان الحمار ده اللي يقوله ده وصي وصبور وبيتحمل الكلام ده ممكن انا قابله مش ممكن انا قابله طبعا ليه لان كلمة حمار شاعة في السبب انا اوصف لك الحمار او بوصف ليه صبر لان قال الشعب رحمه الله كيف قال لو كيف ادركت العلم قال ببقول كبقول الغراب وصبر إن كصبر الحمار اه يبقى انا بوصف صبر الحمار وقل انه عندي صبر لكن انا بقولك لك انت راجع حمار يبقى هذا سب سبب يمكن ان يكون غير اه مش كده طيب نص صريح صريح لا يقبل التاويل ما ينفعش تقول لي والله انا اقول لك مش حابل منك الكلام ده لا يقبل فيه تاويل واحنا هنيجي نتكلم عن انواع التأويل, التاويل الثلاثه وابين لك ان التاويل اللي, اللي, اللي, اللي ادخلوه في الكلام ان اللي ده يعذر بالتاويل اقول لك ان التاويل ده التاويل فاسد لا. لا يقبل ولا يعتبر ولذلك الفرق كلها قاسمها عند اهل العلم قال القاضي عياض رحمه الله واتفقوا على تبديعه وتفسيقهم واختلفوا في تفسيرهم ده لان المساله ومع ذلك اختلفوا في ايه في اتفقوا على سبيعهم وتفتيقهم وانكروا على الكل وبالتالي يقول لك يرزى انه يغفر له كيف ازاي ليه لانهم ما خبرش من الكل دون متأوله خلي بالك بل لا يوجد احد كفار قريش كانوا بتأولين مش قالوا من عبدهم الا اللي الله للوزن او كان بتأولهم لكن لم يقبل الله عز وجل منهم ذلك فالصريح الذي لا يقبل لا يقبل التأويل فاذا فعل الانسان فعلا صريحا معصية صريحة اه ظاهرة يستطيع الانسان لا يجد فيها احتمال ولا كلام للتأويل ولا كده ولا خفاء اه لابد ان تؤثر على الايمان ايش الايمان اعقاية الاهل السنة لالايمان قول وعمل يزيد وينقص يزيد بالطلاع وينقص معصية اوكي فلما يقول لما لما يقول لما يعمل معصية بتأثر على الايمان انها تنقص من الايمان في معصية تيجي تروح خبطه الاسم الشرعي للامان فيبقاش انت عندك اسم شرعي تنجو به خالد اذا الكفر والازم الكفر بو احمد الله العط قول كده المرجئه ده كلام اهل السنه ان العمل بيؤثر ولذلك قال الشافعي رحمه الله ان الـ الـ ان الايمان قول وعمل واعتقاد لا يغني احد منهم عن الاخر خلي بالك من القضيه دي كلمه قدها كلام العلماء اللي هي اهل الراسخون بقى ما يغنيش حد عن اخر يعني ايه يعني فعل الـ الـ الـ الـ الـ الكفر قاله باللسان ولم يعتقده بقلبه طالما قال صريح اقول له لا تعتذر كنت كفرت قال زين طيب آآ آآ آآ عمل الكفر ولم يقوله بلسانه لكن عمله عمل كده دخل سجد لصلاه مثلا اقول له قد كفرت ولم يعتقد يقول لي والله ما اقصد والله ما اعتقدت اقول له مش في الكلام ده لان ده لوحده مكفر لوحده اعتقد الكفر ولم يقول به ولم يعمل به بس اعتقده في قلبه ثم استطلعته عليه علمنا منه انه ولا والعمر بتاع انه اعتقد عن هذا كيف نقول انك هفرط وداد وانك ايه النواقق الاعتقدية مش ملاحو كده النواقق الاعتقدية عشان كده اتكلمنا في قاطعة الجواز في الديموقراطية وجيره فهمت الكلام ده ده كلام اهل السنة طيب ايه اللي حصل بقى اللي حصل انه الخوارج قال والله الايمان ده كتلة واحد تبيكة واحدة اذا سقط سقط كله واذا ثبت ثبت كله خلاص تهين. ولذلك قالوا اذا فعل المعصية الكبيرة سقط الايمان كله كفر. على طول. وطبعا تفاصيل الكلام دوت مش مش وقته هنا. بس انا عايز اقولك ايه اللي, ده إيه اللي انا عايز اقوله لك. من في يخدم خضية المعينة. المرجعة قالوا لا بضب ذلك وافقون في ان الايمان كتلة واحدة. لكن العمل لا يؤثر فيه خالص. العمل غير مؤثر فيه خالص. الا السرك البواح. وده هيجيلك بعد جهاز بتعرف ان القول اللي بيقاد دلوقتي. ان الانسان يفعل الشرك ولا زال اسمه مسلم لكلام ما اقولش احد البدع المرجع ما اقولش اولا الجهمية جهم بنطف وما قلت جدا فقالوا ان, الـ إن الـ العمل لا يؤثر الا بالشكل الاكبر فخلاص يؤثر فيه لكن العمل غير مؤثر في الايمان خالص عشان يخرجوا يهربوا من الخوارج الخوارج قالوا العمل يسقط الايمان خالص المعاصية تسقط الايمان كله يكفروا ام هو قالك لا اقولش كلام ده فتا بقول لي اقول لان ابدأ افسر خالص يبقى الايمان هو التصديق وبعد كده هيجي بقى كلام جهل للإيمان هو فقط المعرفة وطبعا دخلت في ظلمات بعضها فوق بعض المهم هم اللي انا عايز اقوله لك ايه ان العمل اللي هنا عند المرجئة مش مؤثر في الإيمان انما يؤثر فيه بالدلاله الدلاله على ايه يقول لك العمل ده دل على ان التصديق افتح ولذلك قال المرجئه يقول لك برضو كفر لحد بعماله يقول لك مثلا فعل كذا من الكفر يقول لك كفر لكن انا ايه اقول لك ايه دل ذلك على انه ايه لا يصدق اوهي يكفر بالجلال مش بالعمل المطلح انما اهل السنة اقول لك اذا عمل العمل حتى مع الخدوط طالما صريح يبقى ايه يبقى كفر بيه. ولذلك قال ابن الزمير رحمه الله وبالجملة وبالجملة فمن فعل الكفر او قال الكفر كفر وان لم يقصد الى ذلك الا يقصد الى الكفر احد الا ما ولا هيجي في قضية القصد والصبوات بقى اللي بتيجي على ده اللي انا عايز اقول لك بس اقول لك ان ده كلام المرجئه إن إن, إن, ان ان العمل ما بيؤثرش هو ده قضية ان انا افضل ادور على العوارض الصريح بقى ان الراجل عمل العمل يا جماعة كفر الواحد فاجب له صلب قدامي اهو هتقول لي هقول لك لا والله استنى اما اسئله طب لحد ما اسئله هيبقى هو ايه هي هقول لك مسلم اقول له يبقى العمل ده ما اثرش في الايمان خالص العمل الكفر الواحد اللي عمله ده فاجب له صلب ده ما اثرش في الايمان يبقى انت كده كده اتكلمت كلام مرذله مع انا بقول لك ان المرذله بيقولوا اللي الكفر واحده اقوى يعني لو واحد مرذل ساقه واحد جثى لو جاء بنفس الطفان طب سجل بنفس الطفان انت كده تغري لكن عايز اقول لك ان في ايه في شبه من الايه من كلام انه فانه العمل اقوى جثى يبقى اذا قولك ان يفعل الفعل الصريح الكفر الصريح والكذب البواح ثم يقال ان هذا لابد ان ننظر فيه العوارض وانه يحتفظ بيه بيه بإسلامه نقول له لا يبقى هذا العمل أثر في عيني هذا بيقول انه يتأثر بعينيه فقط طب يا جماعة مالقين قضية العوارض بقى دي بقى قضية أخرى يجب لها بقى كلام كلام آخر في مسألة انه ما هي عارض الأهلية وما هي الأجباب والموانع وإلّا إن كيف كيف نع كيف تعتمد هذا السب هو في أشياء بتمنع اسم الكفر إن الإنسان إذا عمل الكفر أو في أشياء في أشياء بتمنع اسم ال عنه إذا عمل معصية أو في أشياء بس في كل حد عمل عشان كذا لو قلت لك لما لما يقول لك الكلام المصقول على على الناس الناس اللي يقولي قال العلماء ليس كل من وقع على الكفر وقع الكفر عليه نقول له صدق انت بقى في اللي انت بتقوله كده هل ليس كل من وقع على الكفر اذا معناه كلامهم ان كلامهم ان هناك من وقع على الكفر فوقع على الكفر علم وبدره خلاص كده يبقى تعرف ان الاحكام اللي قلناها اللي ده بقى ده الكلام اللي قاعدين نقوله من من بدري بقى لنا كام حلقه في قضيه قلنا المسائل الظاهره والخفيه وهو عشان نقول ان يا جماعة اللي فعل الترتيب في التسريع صفر بعيد طب هل عنده موانع بقى قالوا لك موانع اذا اخرجها لنا وقال والله احنا انا انا عندي ماني كده نقول له انت فعلا لا نرفع عنك اسم طب زي ما لست الله اعمل القاعدتين قاعده ان العمل مؤثر في الايمان وقاعدة في العارض الذي يمنع يقوم بمنع التكليف فقال السفايه رحمه الله من سجد لطنم في ديار الحرب الحرب ثم قال ثم ادعى الاكراه قابلنا منه ذلك ولم نحكم عليه بالردة لم نحكم عليه بالقتل يعني لكن هو الاول قابلنا طب انا قابلته منه ليه لو هو ما اثرت خالص العام قابلته انت حصلت تسعه انت عملت ده ليه انت بتفيس كده بقى مفسر الكلام ده الايه بعد كده زي قال ابن الوزير من الحنفي رحمه الله في البحر الرائع لما قال اذا ادعي عليه وشهد عليه انه فعل الكفر في ديار الحرب كفرناه طالما جابوا اثنين خلاص حكمنا عليه علي بالكفر فان ادعى الاكراه فصعنا عنه يعني وطبعا في تفاصيل في الكلام ده بقى ان وقع له وقع لا بس عايز اقول لك بس خد بالك من العارض ما عملوش زي وان شاء الله استطيق في المساله دي ان شاء الله نتكلم عن عارض دهليه لكن عايز أقول لك بس الخط المجمل لها يبقى تفهم من الحاجات الثلاثه اللي قلناها دي اولا أن السريعة كلية كلية يعني كل مكلف مقصود بعينه في الطلب والتخيير نمر أن الإجماع مقصود نمر الثلاثة أن, أن الإرجاء هو أن العمل لا يعمل لا يؤثر في الـ الـ الإيمان العمل ليس له أثر يبقى الا القصد عند اهل السنة ان العمل يؤثر يبقى اذا لابد انه لما نقول انه عمل الكفر ومع ذلك هو حسن كافر يبقى العمل ما في الكفر زي ما قلت لك كده سجد لطنم اقول له هتعمل ايه على حسابه عن العوارض الاول اقول له طب لحد ما السؤال هو اسمه ايه اقول لك مسلم اقول لك ما اثرش في الكفر يبقى فعل الكفر متفرض وهذا مناقض من لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع اهل العلم اللي هو لك بطاعة للكفة كفر راح نقول لما القادة قاله الآن في في الكلام عن عبادة غير الله فكنين لما تكلمنا عن الطاغوت راجع الكلام ده راجعه الحلقات دي الخصيرة صدرت راجع تلاجعه على سهيل حلقة اللي قلت قاعد لما قلنا ان جناحي الطاغوت عبادة غير الله والتسريع التحل والتحليم وقال الذين استكبروا لو سأل الله ما عبدنا من دونهم من شيء نح ولا آبائنا الذي الأول وما حرمنا من ذلك من شيء يبقى الايه الذكر الثاني يبقى يبقى التحريم والتحريم والايه غير لك المقالات بعض المقالات أهل العلم زي ان من عبد غير مباشر لا ده ما الأول يبقى ان ده العمل لم يؤثر في الإيمان يبقى كده دخلت على كلام يقولون من عمل الكفر لوحده بيؤثر في الدماغ لكن مع ذلك بقول ايه في سبب من المذى او سبب من الغلو في الغذاء كما توضيح نبين ان شاء الله عز وجل في الايه في الايه ان شاء الله من اللقاءات يبقى نفهم كده ان الاصل في العقوبه والطلب والله الاصل التكليف الاصل المعين فعلى الكفر كفر فعلى الزكاه فعلى المعطيه عاصم قاسم آز عاصم قاسم هو بنفسه كده اولى ان يأتي بالايه بالعار ده الكلام ده فين في المسائل الصريحة الصريحه والمحتمله بقى هو اصلا محتمل انا اصلا ما ما حكمتش عليه في حاجه لان بيقول يمكن يكون حاجة ثانيه يمكن يكون قال كل كلام كفر والكلام ده محتمل يبقى كفر برضو فلذلك لا احكم عليه ابتداءا بالكفر هو ده اللي فيه كلام اهل العلم بقى بايه إنه يسأل اولا ولا بد تكفير المعاينه هو ده لهوش معاينه هو ده اللي فيه مطلق في مطلق ليه لانه محتمل ما عرفش دي يبقى اذا هذا الرجل لم لم يعمل شيء الى التكليف المباشر عليه عمل شيء محتمل أن يكون من العقوبة العقوبات أو لا يكون من العقوبة ما يستلزم العقوبة أو لا يستلزم العقوبه خلاص يبقى فرق بين الصريح والمحتمل وقلنا ان الكلام ده بعض الناس بيقولوا ده اللي قاله الشيخ محمد بن لهيه قلت لك ان حاجات الكلام محمد بن لهيه خالص ولا دعوة ولا إمة الدعوة مع انهم أهل حق وصائفة منصورة لكن مش هنقدر نقول الكلام ده عشان خاطر التوبه دي جبنا كلام السلف فقط يبقى هذه الامور الثلاثة تجعل من الأصل الإيه؟ الأصل التعيين يعني الأصل المخاصب بذلك هو المعين طيب ما هي عرض الأهلية؟ هذا ما نذكره إن شاء الله عز وجل في لقاء آسي أسأل الله عز وجل